بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدقلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان ثوابا